なるほど。

حتى انه يخرج لقمه

فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ح ت ر د ي وللا كلمه هتردي هتردي هتردي هتردي ه ت ر ت ر د ي ه ت ر ا ي ه ي هتردي هتردي هتردي هتردي هتردي ه ت ر ي هتردي ه ت ي هتردي ه ه ت ر ي ه ت ر د هتردي هتردي ر د

ت ص د ي ق ه للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر بن ف ي ع بن ح ا ر ف قال قال من النبي صلى الله عليه وسلم يوما أ ي ك م راه اياه فقال رجل ماذا ي رسول ا ر أ ي ت كان ميزانا نزل من السماء فوزنت أ ن ت

ثم وزن أ ب و بكر وعمر قال فرجح أ ب و بكر بعمر ثم وزن عمر وعثمان ف ر ج ح عمر ثم رفع الميزه قالوا ف ر أ ي ن ا ا ل ك ر ا ه ي ة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلقا على

خ ل ا ف ة ن ب و ة ثم يجعل الله عز وجل الملك حيث شاء وفي هذا ا خ و ة في الله بيان ل م ك ا ن ة ابي بكر انه وزن

كان ص ح ا ب ي من ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت العده إ ذ ا ب أ ب ي بيد

Fener mi?

なぜなら、私たちのことは、

ا ل ع م ل احد بالامن ما هو ب ا ل خ و ا ت ي ن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن هذا دعاء ارباب ا ل ا خ و في ا ل ف ب ش ر بالجنب جنب جنب جنب. الذي لم ي ع خ ذ الاخر صديق في هذه المؤمن

على ط ا ئ ف ة من الناس ف ك ف و ا علي رضي الله عنه و ق ا ت ل و ا وقتلوا ولبس على ط ا ئ ف ة ب ف ر فجعلوا علي رضي الله عنه إ م ا م ا معصوما لا ينطق ع ل ي ه ه و ى بل منهم من

زعم أ ن ا ر س ا ل ة نزلت على علي ولكن جبريل اخذ ومنهم من ز ع م ب أ ن ه إ ل ه قالوا بان البرق إ ن م ا هو ضوءه والرعب صوته وهذا الله اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ل ما اختلف فيه من الحق

فعرفوا ا خ و ت في الله ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم فحفظوا ر أ ء مكانتهم نقول اخوتي في الله ب أ ن بغض ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق ولكن تحبهم الحب الشرعي فلا نعبد

فلا نستغيث ب ه ولا نتوسل إ ل ا بما د ل ن به الشرع او دلنا دل الشرع عليه بنص من كتاب الله و س ن ة ن ب ي ن ص ر الله عليه وسلم نعرف لهم قدرهم ف ن ب ي ن ص ر الله عليه وسلم كان على المنبر م

ثم قال تلا قول الله تعالى إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة قال رايت ابني هذا فلم اصر حتى انزل اليه ف أ ر ق د م ثم ق ا ه

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما

من تخلف عنها هلك فالمرء يخرج من ل ا عندما يرى ا ف ك ف ا ر ي ع ن ي فرض ل ن ع م ة ا ل إ س ل ا م عليك

وجلسه الملائكه اين ق و م مغفورا لكم هذه بركه ب ر ك ة العلم نحن صيغتي في الله أ ح م د الله على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م واحمد الله على ن ع م ة ا ل س ن ة واحمد الله و ف ث ر ك الله لطلب ا ل ع ي م هذه افضل معي في الدنيا والاسلام ترى الكفار أ ح م د الله على ن ع م ة ا ل إ س ل م الحمد لله يا سلبي ص ا م

لا أ خ و ل بان الله غير ث ل ا ث ة لما ط ر ع اهل البدع أ ح م ا ل ل ه ع ل ا م ة ا ل س ن ي سير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ع ص م ة لا تكون مع معين إ ل ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

باطل باطل وزغنا اجتنابه اللهم غينا بقوه السلامه عن م ع ص ي ت ه واقمنا ر ا ت ة الحبيب بحبيبك ع ل الشدائد ونزولا ه ممن ن س ل ك ايمانا دائما وعلما خاشعا وعلما نافعا وعلم صادقا

نسالك ي تمام ا ل ع ا ف ي ة نسالك الغرام العافيه نسالك الشكر على ا ل ع ا ف ي ة نسالك الغنى عن الناس ا ن ف ض ك السيد تراثنا اشفنا وشمران وشفنا وشمرانا ل حمض د رحمه تان ونفض لجميع م ن ت المسلمين لنشهدوا ي لك بوحدانيه ولنبيك ب ا ل ر س ا ل ة ماتوا على ه ذ ا اللهم اكل نزلهم ولو موسع ودخلهم و ا ل ح ق ن ا لحالهم و ا ل ح ق ن ا ل ه م ومالحقنا لحالهم ومالحقنا لحالهم و ا ل ح ق ن ا ل ح ل ه م و ا ل ح ق ا ل ا ل ه م و ا ا ل ح ق ن بعضهم ل م ا ل ص د على نبينا و م ل ح ق ا

ا ل ل ه عليه وسلم و ر ز ق ن ا حب حب أ ص ح ا ب ك ي ا و ا ل ز ق ن ا ان نحب نبينا صلى الله عليه ونحب س ل م أ ب ا بكر وعمر و ع ف و ا ن وعلي واصحاب النبي كلهم اللهم ت ح ش و ن ا معهم إ ن لم نعمل بعملهم ب ا ر يذكر دائما ا تزدروا على بيت الله و ت ز د ط و ا على ا ل و ا ل من الفقراء والمساكين و ل ا ي ت ا م وانما تنفقهم يخفف الله عز وجل عليك ما عندكم من مثل وما عند ا ل ل

انفق <تصفيق> بلال الورى تاشمن ا ل ر ا ش ر ب لا لا امثل انفق <تصفيق> عليك وامسك